بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسريم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين نحن هذه الليلة نعيش في ذكرى مولد سيد الكائنات أفضل خلق الله طراً صلى الله عليه وآله الذي تواترت الأخبار بأن الله سبحانه ما خلق الخلق إلا لأجله اللهم صل على محمد فإذا كان هكذا فماذا نقول فيه رجل خلق الله الخلق لأجله كيف يمكن لنا أن نصفه بل كيف يمكن لنا أن نعرفه بل كيف يمكن لنا أن نتخيل قدره ومكانته وهذا في نفسه دليل على صحة ما جاء عن أهل البيت عليهم السلام نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم فإن الأحاديث التي بينت فضله ومكانته بينت من مكانته ما لا قبل لنا بفهمه وإدراكه هذا ما بينته الأحاديث مع أن الأحاديث ليست بصدد بيان حقيقتهم كما هي وانما الحديث بصدد بيان جانب من جوانب كمالهم رسول الله صلى الله عليه واله قال في علي عليه السلام طالتا تبينوا لنا نهج اهل البيت عليهم السلام في هذا الباب في جانب بيان الكمال أهل البيت عليهم والسلام لا يبينون كل كمال لأنفسهم رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبين كل كمال نفسه رسول الله صلى الله عليه وآله لا يبين كل كمال أمير المؤمنين ولا يبين كل كمال أهل البيت رأفة بالأمة لأنه لو بين لهم كل كمالهم فمن الذي عنده عقل يتحمل سوف يذهب الأمة إلى عبادتهم وهو صلى الله عليه وآله جاء لأجل دعوة الناس إلى توحيد الله فبيان كل كمالهم نقض للغرض الذي لأجله جاء ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لولا أني أخشى أن تقول فيك يا علي أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك مقالاً فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله لم يبين كل كمال علي عليه السلام رأفة بهذه الأمة خشية أن تضل هذه الأمة وتعبد علي وعلي عليه السلام ما هو إلا مرآة تعكس كمال رسول الله صلى الله عليه وآله كمال رسول الله لم يبين لنا وكمال علي لم يبين لنا بتمامه إذا كان كمال علي عليه السلام لو بين لنا بتمامه لعبدناه فكيف بكمال رسول الله صلى الله عليه وآله علي عليه السلام ورد عنه أنه قال أنا لست إلا كعبدا من عبيد محمد صلى الله عليه وآله إذا كان هذا هو حال علي علي عليه السلام عندما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله آخر كلمة قالها لرسول الله اذكرنا عند ربك من القائل القائل هو الذي تشتاق إليه الجنة هذا هو قائل هذه الكلمة علي عليه السلام لا يريد الجنة بهذه الكلمة لأنه ضامن للجنة وليس هو الذي يشتاق إلى الجنة بل الجنة هي التي تشتاق إليه ومع ذلك فإنه يقول له اذكرنا عند ربك ذلك لأنه يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله موعود من قبل الله بأن الله يعطيه حتى يرضى والرضى له مراتب ودرجات لو أنك أعطيت ولدك عشرة دراهم فإنه يرضى ولو أعطيته خمسين درهما فإنه يرضى ولو أعطيته مئة درهم فإنه يرضى فالعطية في كل هذه الموارد تستتبع الرضا ولكن الرضا في كل مورد يختلف عنه في المورد الآخر الرضا له درجات ومراتب فرض الولد بالعشرة دراهم أضعف من رضاه بالخمسين درهم ورضاه بالخمسين درهم أضعف من رضاه بالمئة درهم والله سبحانه وعد رسوله بأن يعطيه فيرضى ومقتضى إطلاق الرضا هو الإعطاء إلى تحقق ما يصدق عليه الرضا وإن كان بأدنى مراتبه هذا ما يقتضيه الإطلاق ولذا لو وعدت ولدك بأنك تعطيه مبلغا يرضى به فإن هذا يحصل بأدنى مراتب العطية ولكن المقام الذي جاءت فيه الآية الكريمة مقام التسلية ومقام الترضية وهذا المقام لا يناسب أن يراد أدنى مراتب الرضا وإنما هذا المقام يناسب أن يكون المقصود أعلى مراتب الرضا فإن هذه الآيات والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى هذه الآيات جاءت لتسلية النبي صلى الله عليه وآله بعد انقطاع الوحي مدة من الزمن صارت قريش تعيره صلى الله عليه وآله بأن ربه قد جفاه وقلاه وودعه فجاءت هذه السورة الكاملة لتسلية قلبه صلى الله عليه وآله وجاء فيها سوف يعطيك ربك فترضى فالمقام قرينة قاطعة على أن الرضا الذي هو منتهى عطية الله لنبيه صلى الله عليه وآله هو الرضا الأتم من هنا نفهم معنى مقالة أمير المؤمنين عليه السلام اذكرنا عند ربك فإن الذي يطلب منه أن يذكره هو الذي وعد بأن يعطى حتى يرضى الرضا التام هذا من الجانب الشرعي ومن الجانب العقلي فإن الله سبحانه كريم ومقتضى كرمه أن يهب ويعطي ومقتضى حكمته أن لا يعطي إلا من كان أهلا للعطية ومن هو الأهل للعطية الذي له أهلية أعظم من محمد صلى الله عليه وآله فمحل العطية هو رسول الله صلى الله عليه وآله وهو الذي له الأهلية التامة ومصدر العطية المعطي هو الجواد الكريم الذي لا بخل في ساحته تبارك وتعالى فهل ينقطع فيضه وجوده وكرمه لو انقطع لاتصف بالبخل فكرمه لن قطاع له والمحل لا بد أن يكون أهلا فإن وضع الشيء في غير محله ظلم ولغو ومناف للحكمة ومحله هو رسول الله صلى الله عليه وآله فعلم علي عليه السلام بأن رسول الله هو موضع العطاء الذي لا ينقطع من الله سبحانه هو الذي يجعله يطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يذكره عند ربه هذا بعض مقام رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم من بعض مقام علي عليه السلام بعض المؤمنين يقولون لم نسمع منك شعرا لهذا جئنا بقصيدة نقرأها عليهم في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وهي من القصيدة الأزرية القصيدة الأزرية للشيخ كاظم الأزري رحمه الله هذه القصيدة مدح فيها أهل البيت عليهم السلام جميعا من النبي صلى الله عليه وآله وإلى خاتم الأوصية وصاحب الجواهر رحمه الله فقيه عظيم قل وجوده في تاريخ الشيعة بل في تاريخ الإسلام بل في تاريخ البشرية جمعاء. صاحب الجواهر له كتاب في الفقه اسمه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام هذا الكتاب مكون من ثلاثة وأربعين مجلداً وهذا الكتاب لو أعطي حقه ولو شرح لحتاج كل مجلد إلى أكثر من عشرة مجلدات حتى يعرف ماذا يريد أن يقول صاحب الجواهر هذا البحر المتلاطم الذي ألف هذا الكتاب كان له ولد عمره 22 سنة موضع تطلعاته وآماله كان نابغة من نوابغ الدهر وكان يحبه حبا جمع هذا الولد توفي في هذا العمر من شدة معرفة صاحب الجواهر بمكانة كتابه عند الله سبحانه لم يبكي هذا الولد أمر المحيطين به أن يخبروه إذا جهزوا ولده ووضعوه في النعش عندما وصل الأمر إلى ذلك المقام أخبروه جاء إلى نعشه وكتب صفحة من الجواهر وأهدى ثوابها إلى ولده وقال احملوه إلى هذه المرتبه كان متيقنا من قبول كتابه عند الله سبحانه ولعله رأى رؤيا أو شيئا يوجب هذا اليقين كيف ما كان صاحب الجواهر رحمه الله يقول لوددت أن كل كتاب الجواهر للشيخ الأزري أن يجعل ثواب هذا الكتاب في دفتر أعماله وتجعل قصيدته في دفتر أعماله هذه القصيدة هي التي تمنى صاحب الجواهر رحمه الله أن تجعل في دفتر أعماله ولو بكتاب الجواهر كله يقول فيها الشيخ الأزري في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله كل يوم للحادثات عواد ليس يقوى رضوة على ملتقاها كيف يرجى الخلاص منهن إلا بذمام من سيد الرسل طاها معقل الخائفين من كل خوف أوفر العرب ذمة أوفاها مصدر العلم ليس إلا لديه خبر الكائنات من مبتداها ملك يحتوي ممالك فضل غير محدودة جهات علاها لو أعيرت من سلسبيل نداه كرة النار لاستحالت مياها هو ظل الله الذي لو أوته أهل وادي جهنم لحماها علم تلحظ العوالم منه خير من حل أرضها وسماها ذاك ذو مرة على كل أمر رتبة ليس غيره يؤتاها ذاك أسخى يدا وأشجع قلبا ذاك أسخى يدا وأشجع قلبا وكذا أشجع الورى أسخاها ما تناهت عوالم العلم إلا وإلى ذات أحمد منتهاها أي خلق لله أعظم منه وهو الغاية التي استقصاها قلب الخافقين أي الله سبحانه قلب الخافقين ظهرا لبطن فرآ ذات أحمد فاجتباها من ترى مثله إذا شاء يوما محو مكتوبة القضاء محاها رائد لا يزود إلا العوالي طاب من زهرة القناة مجتناها ذاك علم بكل شيء كأن اللوح ما أثبتته إلا يداها لست أنسى له منازل قدس قد بناها التقى فأعلى بناها ورجالا أعزة, ورجالا أعزة في بيوت أذن الله أن يعزح ماها سادة لا تريد إلا رضا الله كما لا يريد إلا رضاها سادة لا تريد إلا رضى الله كما لا يريد إلا رضاها خصها من كماله بالمعاني وبأعلى أسمائه سماها لم يكونوا للعرش إلا كنوزا خافيات سبحان من أبداها كم لهم ألسن عن الله تنبي هي أقلام حكمة قد براها وهم الأعين الصحيحات تهدي كل مكفوفة تهدي كل نفس مكفوفة عيناها علماء أئمة حكماء يهتدي النجم باتباع هداها سادة قادة علمهم ورأي حجاهم مسمع كل حكمة منظرها ما أبالي ولو أهيلت على الأرض السماوات ما أبالي ولو أهيلت على الأرض السماوات بعد نيل ولاها اعرفوا قدر ولاية علي عليه السلام ما أبالي وإن أهيلت على الأرض السماوات بعد نيل ولاها من يباريهم وفي الشمس معنا مجهد متعب لمن باراها والحمد لله أولا وآخرا